يا اللي تناشدني على ما تحمل العين كل البچاء والنوم والحسرة على حسين يا اللي تناشدني على ما تحمل العين كل البكاء والنو والحسرة على حسين هاكشف هاك أسرار عيوني دمع المدوار أروي لك آتي وحبي وقصات أحاس مواجهة بحر الأنوار يتفجر بهدى بوجفني عالم أسرار مواجب ثورة إحساسي بحر الأنوار يتفجر بهدى بوجفني عالم أسرار وجدان يهمسات تروح و يدي مالي حباب قلبي وظهر بصبها دموعي ياريت قبل غلوعه رضت غلوعي حباب قلبي وظهر بصبها دموعي يا ريد قبل ظلوعهين رضت ظلوعي فطمتني الدمعة بميلادي وصار الدنياي ممسوجة بوجداني وحسي ومخلوقة وياي دمعة عيناي, عيناي أحلف لك بظلوع الزهرة ماضك تلمعي إلا وهادت ناري وسالك دمعة عيناي مرسوم لعيوني ودلالي حزن المظلوم وغوث من زينب من زينب دمع المسجوم برسوب عيوني ودلالي حزن المظلوم أمروز من زينب من زينب دمع المسجوم <تصفيق> أبتشي على مصابة كل صبحي ومسيات أبتشي وساعد بالبكاء Zahrez, teitä, abki alam saada, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, أكتم حبي وآهاتي تفضحني العين ترسم لك صورة وجداني فوق الخدين وعيوني من تفقد غالي تذرف يومين ما تنسى وما يمكن تنسى أحزان حسين وعيوني من تفقد غالي تذرف يومين ما تنسى وما يمكن تنسى أحزان حسين فرآن أحزاني وشجاني رد الترفي وعيات أسراري وشعاري بالدمع قرآن حزاني وشتاني قد الترتيل وآيات أساري وشعاري من دمع تسير يلي تنشدني علي من تهمل العين كل البكاء والنوح والحسرة على حسين ويالي تناشد على امان تهمل العين كل بتشاو انو حنو والحسرة على حسين